بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <سؤال> إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبيل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين فنعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجن مسمى إنا جن الله إذا لا يؤخر لو كنتم تعلمون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 جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم انصرت لهم انصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا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 فيها ويخرجكم خراجاً والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكو منها سبلا في جاجا.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 فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وده ولا سواعام ولا يغوث ويعوق ونسرام وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيرا رام فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذره انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يردوا الا فاجرا كفارا رب فيني لي ولوالدي دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين إلا تبا.